يلا الصانع كيف ما هي Oh, يخرج منه من ذؤلؤ المردان فبأي له حلاوه وانا بقول دع عني من شقى والله العظيم ابص <السجل> لك <السجل> <العظيم> <السجل> <السجل> Why, نام نام نام والله اوجعني يا سيدنا والله اوجعني يا حاج سبحان الله سبحان الله حاج نام نام نام بايص بقى بايص على دي شر المرض كمان شويه كمان شويه كده كنا نقول استغفر ربنا انا ربك Oya dans le Bike I <laughs> learned <تصفيق> <سلام يا سيدنا> الله وحده كل من على جلالي واني كرام بغي اين اا يسأله من في السماء Yeah. قويس لما واقيو داو تنفخذ قذوا لا تنقضون الا في سُدُقَّ اللهِ